بسم الله الرحمن الرحيم ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا نات راثا ذلك وجعل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندها كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مري أفلم ينظروا إلى السماء فوقه كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج به. تبصرة وذكرا لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الحوج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق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 وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك ضآ أكذب صدرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي يعتيد القيا في جنّة كل كفار عنيد من أعلم الخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا آخر فالقيا في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما لا من العبيد يوم نقول لجهنم هل لم تلأتي وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَانَ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهِمْ أَشَدُّ مِنْ بَطْشَاءَ فَنَقَضُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ من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 والليل الغوب ومن الليل فسبح وادب ارسجود واستمع يوم ينادي المنادي منك مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونبيت وإلى المصير يوم تشقق الأرض عن مسراع.